وَجَاسْنَ بِبَنْه إِسْر إِلَبَحْرَ فَأَتْبَعهُ فَأَتْبَهُم ف العونُ وَجُنودُهُ بَغْ وَعددُ حتىَ إذاَا أَدُكَهُ الغَرَقُ قَالَ آمم قَالَ آمتُ أَ هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ۗ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ من المفسدين فاليوم ننجيك بج بدنك لتكون لمن خلفك آية وانك كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بعثنا بني اسرائيل لَمَّا بَنَوْا قَصْرًا وَأَصْدَقُوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعَدُوُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّنْ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 إِللاا قَوْمَ يُون سَلَمََّا آمَنوا كَشَفْنَ عَنْهُم عذاابَ الْ الخِز فِي الحياتةِ الدُّنْيياَا كشَفْنَ عَنْهُم عَذاابَ الْ الخِز فِي الحيةِ الدُّنْيياَا وَمَ التَّعْنَهُم إى حين وَلَ شَ أربَبّكَ ل آمَنمَ فِيأَْرض كُلّهُ جَ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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي توفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 ماَا يَضِلّ عَلَهَا وَماَا أَن لَكُم بِوك وَتَّبِعمَاوحائِلَكَ وَصبِ حتىَ يَحكُم اللهَّ وَاتَّ بِعموحائِلَكَ وَصبِ حتىَ اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف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 يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ النَّذِي فَضْلًا فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ